وإن مما جاء في الوحيين الأمر باتباعه عليه الصلاة والسلام قال جل وعز وإن تطيعوه تحتدوا قال جل وعلا يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم وقال جل وعز وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيارة من أمرهم ومن يعصل لها ورسوله فقد ظل ضل ظللا مبينا وإن مما جاءت به السنة الغراء الشريفة التي هي وحي من الله كالقرآن ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه ألا وإنما حرم رسول الله مثل الذي حرم الله التصوير فقد جاءت الأحاديث الصحاح في الصحيحين وغيرهما بأسانيد صحيحة في الصحيحين وفي غيرهما بأسانيد صحيحة نهيه صلى الله عليه وسلم عنه غاية النهي وأشد النهي وتحذيره منه أشد التحذير والعلماء لما ابتلوا به في الآونة الأخيرة لا بد أن يقولوا فيه كلمة الفصل وكلمة الحق وأن يستثنوا ما قامت الحاجة بالخلق إليه فما جاء الحاجة إليه فإن أهل العلم بيّنوا جوازه من باب الضرورة من باب الضرورة التي تتوقف عليها مصالح العباد ومن ذلك ما يقوم عليه أمور منافعهم من البطاقات التي تعرف بالإنسان بطاقات الهوية الشخصية والأعمال الدراسية والأعمال والوظائف الحكومية وما يعين على القبض على المجرمين من نشر صورهم للبحث عنهم والقبض عليهم ونحو ذلك هذا مما جاءت القواعد الشرعية تدل على جوازه نظرا للحاجة إليه من باب الحاجة من باب الضرورة والأصل في ذلك قوله جل وعز وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطرنتم إليه فإذا قامت الضرورة فلا بأس وهذه المجالس والله الحمد الخير حاصل فيها والنفع حاصل إن شاء الله تعالى بالنقل المباشر بالصوت ويقوم لله الحمد مقام الصورة وإنما القصد هو النفع بما يستمع إليه لا بالنظر إلى صورة المتكلم فالنفع لأجل ذلك يعلم الله جل وعلا منا أننا لا نحبه ونبغضه لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنه أشد النهي والأحادث في ذلك صريحة ومما درسناه نحن وإياكم جميعا أن عن التصوير وما جاء في المصورين في كتاب التوحيد وفي كتب السنة ولله الحمد فينبغي لنا معشر الإخوة والأبناء أن نكون أول العاملين بما فإن من علم بما عمل أورثه الله علم ما لم يعلم فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم جميعا لما يحبه ويرضاه ونسأل الله سبحانه وتعالى للجميع الفقه في دينه والبصيرة فيه ومن رأى غير ذلك ممن له اجتهاده فالأمر عائد إليه أما الذي يرى حرمته ولا يقول إلا بالضرورة فالواجب أن يحترم رأيه كما يقال أنه يجب أن يحترم رأي الآخر ما عضع ولكن مسوق اجتهاده نقول يحترم لأجله فالواجب علينا جميعا أن نسعى إلى الأخذ بما ذكره أهل العلم المحققون في هذا الباب ولا شك إذا كانت مثل هذه الدورات الشرعية يلتزم فيها بالآداب الشرعية ولسيما وكلامنا الليلة في الآداب فإن هذا يورث الإنسان الصدق مع الله سبحانه وتعالى أولا وإذا صدق العبد ربه لا يضره شيء ثم يورثه الصدق عند عباده فإن الناس إذا رأوا منه موافقة قوله لفعله اطمأنوا إليه ووثقوا به وإذا رأوا غير ذلك فإنه تكون النتيجة معلومة عند الناس غاض الوفاء وفاض الغدر وانفرجت مسافة الخلف بين القول والعمل